غير امن ل غ ض و ولا ب عليهم ل ي ا آمين الله الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض وانزل من السماوات موسوعه النابلسي للعلوم م ا ل أ ن ه ا ر و س خ ر ل ك م ا ل ش م س و ا ل ق م ر ا ي ن وسخر ء الله الحسنى و ت ا ك م من كل ما سألتموه وآتاكم من كل س أ ل ت م و ع ه النابلسي للعلوم ة ا ل ل ه ل ا ت ح ص و ه ا ت ع د و س ن ع م ة ا ل ل ه ل ا تحصوها ل ن ا ب ل س ا ن ل ظ ل و م ك ف ا ر وإذ ا ل إ ب ر ا ه ي م رب ج ع ل ه ذ ا البلد آ م ي ه أجنبني و ب ن ي س ن ع ب د النابلسي أ ص م ر إ ن ه للعلوم ن ا ل ا س ل ا م ربنا إن أسكنت م ن ذريتي ب و ا س و زرع ع ن د ب ي ت ك ا ل م ح ر م ر ب ن ا ل ي ي ق م ا س ل ا ة فاجعل أفئدة من الناس ت ه و ي إ ل ي ه ر ذ ر ز ق ه م م ن ا ل ث م ر ا ت ل ع ل ه م ي ش ك ر و ن رَبَّنَا إِنَّكَ ت ع ل موسوعه مَا ن خ ف النابلسي ن ع م وَمَا للعلوم ا وما يَخْفَى ع ل ى ا ل ل ا م ن ش ي ء ه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 الصلاة ومن شركه الهدى و شركه دعويه غير و ل ر ب ح ي و ل ذات م ض م ي و م اجتماعي ولا تحسبن, الله يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم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 وكان موسوعه ا ل ن ا ل ب ل ا ت ح س ب ن ا ل ل ه م خ ل ف و ع د ه م ا ل ه ا س ل ه عزيز ذو ا م ي م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 و موسوعه ن النابلسي م ل ع ل و م الاسلاميه ت موسوعه م ا ل ن ا ر ل ي ج ز ي ا ل ل ه ك ل نفس م الاسلاميه كسبت إن ا ل ه سريع ل ح ا هذا ب ب للناس ولينذروا به م ا هو إله و الله ح د و ي ع م الاله و الجزء ح د و ي ذ ك ر ا ل أ ل ب ا ب